أما بعد فما زلنا مع الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله و كلماته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية من أي أبوابها الثمانية شاء وكنا نعلق على الفقرة الأولى وهي الشهادة شهد الله إلله إلا الله من شهد الله إلله إلا الله وقلنا إنه لا بد من القيد من شهد بليسانه معتقداً بقلبه عاملاً بجوارحه، يعني عالماً بمقتضاها أو عالماً بمعناها عاملاً بمقتضاها. وكنا، وكنت قد ذكرت شروط لا إله إلا الله الاستقرائية التي دلت عليها النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الشروط السبعة المتفق عليها. وهناك شرط ثامن والحواق عنه داخل في شرط الإخلاص وهي قول بعض السلف الكفر بكل ما يعبد من دون الله وقد تقدم لنا أن هذا الشرط الإخلاص ويضاده الشرك ويضاده الكفر بما فيه ارتكاب أي ناقض من نواقض الإسلام كالنفاق وغيره فإذن الكفر بما يعبد من دون الله سواء اعتبرناه شرطا آخرا أو اعتبرناه داخلا في الشرط الثاني وهو الإخلاص قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت وي... فمن يؤمن بالله يكفر بالطاغوت فمن يكفر طاوته وإن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها والله سميع عليم وسيأتينا حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه هذا بالنسبة للشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله وهناك أمر أنبه عليه إذا ذكرت إحدى الشهادتين دخلت فيها الأخرى فهي مثابة الإيمان والإسلام والبر والتقوى والفقير والمسكين يعني بينهما تداخل عموم وخصوص مطلق إذا ذكر واحد دخل فيه الآخر وإذا ذكر معا كان لكل واحد منهما معنى خاص ولذلك من شهد لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه إلا بشهادة أن محمدا رسول الله قال وأن وأن وأن محمدا عبد الله ورسوله أن محمدا عبد الله ورسوله معطوف على شاهد في لا إله إلا الله الجمع بين العبودية والرسالة فيه ملحظ عظيم وحكمة عظيمة لأنها ليست مجرد عبودية عامة كما هو الحال بالنسبة لسائر البشر وإن كل وإن وإن كلن إلا آتيه لا يوم القيامة عبد لا قبلها الرحمن عبد كل آتي الرحمن عبد فهذا الجميع تنطبق على الجميع الكل عباد الله سواء الممتثلون أم المعرضون لكن العبودية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعيسى وبالأنبياء وبالعباد الله الصالحين هذه العبودية خاصة فيها إضافة تشريف ولذلك قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدى عبد الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني وأن محمد عبده ورسول وقال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالجمع بين العبودية والرسالة فيها أعلى المراتب البشرية أعلى المراتب البشرية فهو عبد الله وهو رسول الله وهذه إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي لها مزيد بيان عند الكلام على رسالة عيسى عليه السلام ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإطراع فقال لا تطروني كما أطرت النصار ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد وفي رواية عبده فقولوا عبد الله ورسوله فهو عبد الله وهو رسول الله وتلك عبودية خاصة والرسالة هي أعلى مقامات العبودية بل هي أعلى المقامات البشرية ولا يمكن لأحد أن تكون منزلته فوق منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام لماذا ننبه على هذا لأن ثمة بعض الطوائف الضالة من غلات المتصوفة من يقول إن درجات الأولياء فوق درجات الأنبياء وفي هذا يقول الهالك بن عربي وانتبه للتفريق بين بن عربي وابن العربي ابن عربي الهالك المجهول المشرك القائل بوحدة الوجود القائل الرب عبد والعبد رب وله كتاب اسمه كتاب الهو الهو يعني يقصد به الله سمى كتابه هذا الهو والعياذ بالله هذا ما يقول الله و وأما ابن العربي المالكي المعافري القرطبي الأشبيلي صاحب كتاب عارضة الأحوذي وصاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب العواصم من القواصم وغيرها من الكتب النافعة رحمه الله رحمة واسعة فإذا ابن عربي الهالك هو الذي يقول مقام ال... مقام الولاية في برزخ مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي مقام النبوة في برزخ مقام, مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي معنى ذلك أنهم يعتقدون أن من أسموهم بالأولياء أعظم درجة من الأنبياء والمرسلين ومن اعتقد ذلك فقد كفر وهذا شاركوا فيه الرافضة فقال طاغوتهم المعاصر الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية وهو عندي ضمن الكتب الممنوعة التي أوصيت بتسليمها إلى الجامعة الإسلامية بعد وفاتي ضمن الكتب المحظورة الخطيرة أحضرناها لإحتياج إليها في الرجوع إلى تحديد عقيدة هؤلاء الناس يقول في صفحة 52 إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا الكلام كفر من اعتقد أن ثمة بشرا درجاتهم تفوق درجة الأنبياء والمرسلين فهذا كفر بالله عز وجل وعقيدة أهل السنة وعقيد المسلمين جميعا أن الأنبياء هم أعلى أدر المراتب الأنبياء والرسل هم أعلى المراتب البشرية هم أعلى المراتب البشرية وأن محمدا عبد الله ورسوله إذن الجمع بين العبودية والرسالة جمع في غاية الأهمية بل يتدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيده ولدي آدم ولا فخره وهو سيد الأولين والآخرين قال عليه الصلاة والسلام أنا مح... أنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا أول شافع وأنا أول مشفع وأنا الحاشر وفي حديث آخر أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب هو يعني آخر النبيين وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه وأنا الماحي الذي يمحو الله به ماذا الكفر وبالمناسبة فإن هذه هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أسماء الثابتة كم خمسة محمد وأحمد والماحي والحاشر والخامس ماذا العاقب الذي لا نبي بعده بقية ما جاء في القرآن هي أوصاف له صلوات الله وسلامه عليه المصطفى الذي اصطفاه الله والسراج المنير والرحمة المهدى والنعمة المسدى ونحو ذلك من الصفات التي وكونه عزيزا علينا عريص عليه ما عنذنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم كل هذه ماذا أوصاف له صلوات الله وسلامه عليه أوصاف له صلوات الله وسلامه عليه ولا يجوز أن ننصفه بأكثر مما وصفه به ربه سبحانه وتعالى بقي أن أنبه على مسألة أخرى الحروف المقطعة ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فليس من أسمائه طاها وليس من أسمائه ياسين لو قلنا بهذا لقلنا من أسمائه قاف ومن أسمائه نون ومن أسمائه كاف ها يا عين صاد ومن أسمائه حاميم طاسيم ميم ألف لام ميم ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد وهذه باتفاق المسلمين ليست من الأسماء لكن بعض الجهلة أطلقوا طاها وأطلقوا ياسين على النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن طاها مكونة من حرفين حرف الطاء وحرف الإيش؟ الها وياسين مكون من اليا والسين إذا ليست من أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن يتق... يسمون بهذه الأسماء تقربا أو تيمنا بأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهم مخطئون في ذلك وأنا لو كان عندي قريب يسمى بهذا الاسم لغيرته فالواجب علينا أن نتمشى مع السنة وأن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ننبي على مسؤالة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيدنا وأنه أفضل الخلق أفضل الخلق على الإطلاق على الصحيح أفضل بني آدم باتفاق وأفضل الخلق على الراجح فهو السيد الشافع المشفع يجب أن نحبه فوق محبة أنفسنا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين لكن هل نجوز هل يجوز أن نستغيث به أو أن ندعوه من دون الله انتبه، انتبهوا للحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم دائما وانظروا كيف احتاط رسول الله صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى لا يغل أحد فيه هو ولا غيره, ولا غيره لما سمع من يقول ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي أما الواو فإنها تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك ولذلك لما سمع صلى الله عليه وسلم من قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا وفي رواية عدلا يعني نظيرا وشبيها بل ما شاء الله وحدا بل ما شاء الله وحدا وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله من الوحي إلا ما علمه الله من الوحي وما عدا ذلك فإنه لا يعلم الغيب ولذلك لما قالت بعض الجواري وفينا رسول الله يعلم ما في غد نهاهن عن ذلك وقال قلنا ما كنت ما كنتن تقولنه قبل ذلك وقالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها عائشة رضي الله عنها لما قال لها مسروق رحمه الله من كبار التابعين يا أمه هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قالت رضي الله عنها لقد قف شعري مما قلت يعني شعر شعر رأسي مما ذكرت ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفريه ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفريه من ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب ومن ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب طبعا تقصد بالرؤية رؤية العين أما هو فقد رأاه بفؤاده كما سيأتين في دروس لاحقة إن شاء الله ومن ادعى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب فقد كذب إذن الرسول لا يعلم الغيب ولذلك يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي, لنفسي نفع. نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوق لذلك سحب ستة أشهر ولم يعلم حتى نزل عليه الوحي ودست له بنت أبي الحقيق اليهودية السم في الذراع فلم يعلم إلا بعد أن أكل منه فأوحى الله إليه بذلك وكثيرا الخمر كان يتمنى أن ينزل فيها أمر حتى نزل فيها الأمر من الله عز وجل في قضية أسرى بدر اجتهد فبين شيئا ثم نزل الوحي يسدده ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض وهكذا الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله من أمور الوحي قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا توجد طائفة خبيثة من عباد الكبور تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق ورتب على هذا أنه يسجد له ويركع له ويسأل قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات ويدعى عند المصائب وقبل يومين وصلني مقطع من أحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين ويبدو أنه دكتور في جامعة ما أيضا يزعم أن النبي يعلم الغيب المطلق ورد على أهل التوحيد الذين ينفون ذلك وزعم أن الأولياء على حد زعمه يعلمون الغيب وينفعون الأمة ويجيبون الدعوات ويسمعون من يدعوهم ويغيثون من يستغيث بهم ويخلصون من يلتجئوا إليهم مقطع متداول فانتبهوا لعل أنا أرد عليه إن شاء الله في مقطع خاص لأنه متداول حتى بين بعض العوامل أن هذا المقطع هو من بلد آخر غير بلد غير بلادنا، فإذا انتبهوا فإن هذا أمر يعني في غاية الخطورة وغاية الأهبية لا يعلم الغيب المطلق إلا الله أما الأنبياء فيعلمون الغيب النسبي الذي أوحى الله بهم به إليهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكم بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فانتبهوا لخطورة هذه العقائد الشركية التي غزت بلاد المسلمين منذ أكثر منذ أكثر من ألف عام ووحدوا الله سبحانه وتعالى التوحيد في غاية الأهمية انتبهوا توحيد الله ويفراد الله تعالى بالعبادة واعتقاد أنه وحده المختص بعلم الغيب هذا خاص بالله تبارك وتعالى ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب المطلق حتى ولو قال أن نبيا من الأنبياء يعلم الغيب فلا شك في كفره ومروقه من الدين والمسلم مطالب بأن يبتعد عن الغلو. والجفاء نحن بعيد أهل السنة والجماعة لا يغنون ولا يجفون ولا يفرطون ولا يفرطون بل هم أمة وسط بين أهل الجفاء المفرطين وبين أهل الغلو المفرطين بين أهل تجاوز الحد الغلاة المفرطين المتجاوزين الحدود الله وبين المفرطين الذين يجفون النبي صلى الله عليه وسلم وأضرب لكم مثالا لكل فئة المفرطون الذين يضعفون في محبته والذين يقولونه ما لم يقل والذين لا يصلون ويسلمون عليه ولا يكثرون من الصلاة والسلام عليه والذين دائما في مقالاتهم وكلماتهم يذكرونه دون وصف العبودية والرسالة الآن الصحفيون أو أكثر الصحفيين قال محمد وفعل محمد وقال محمد وذهب محمد وفعل محمد هذا خطر لا يجوز بل الصحابة ما كانوا يقولون إلا قال من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون الرسالة ويصلون ويسلمون عليه ولذلك فإن هؤلاء الجفاة لهم عيد شديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن فم رئي ذكرت عنده فلم يصلي عليه قال قل أمن قال فقلت أمن ورغم هذا دعاء عليه أرغم الله أنفه في التراب فهؤلاء الجفاء الجفاء وأهل الجفاء المفرطون الذين لا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظمونه ولا يحكمونه ولا يوقرونه ولا يعزرونه. أما أهل السنة والجماعة فقد وصفهم الله بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجد وهذا لهم ولا أهل الكتاب الذين أسلموا الذين يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويضع عنهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هؤلاءهم الجفاف فاحذروا من الجفاف احذروا من طريقة الصحفيين وفعل محمد وجاء قال محمد وقال نعم حياة محمد هذا عنوان كتاب لأحد الكتاب حرم الطريقة هذه محرمة لا تذكره إلا باحترام. الرسول الله، قل نبي الله، كل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. ولذلك فإن القول الصحيح أن الصلاة عليه في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته بدونها. فلا بد من الصلاة والسلام عليه. انتبه يا عبد الله. ولا بد من أكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبطوا وفيه النفقه وفيه الصعقة وفيه تقوم الساعة فأكثروا علي من الصلاة من الصلاة بأن صلاتكم عروضة علي قالوا كيف تعرض لك قد نمت يعني برية عظام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكله <تصفيق> إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء طيب المفرطون الغلاء المتجاوزون للحدود من هم هؤلاء الذين يعني غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتجدهم ربما عبدوه من دون الله واستغاثوا به ويسألوه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وهذه طوائف خطيرة مشتركة مثل قول القائل يا أكرم الخلق مال من ألود به سواك عند نزول الحادث العامم من الذي يلاد به عند نزول الحادث العامم هو الله وحده وحده لا شريك له فقط دون غيره وأعظم وأخطر من ذلك قوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم يعوذ بالله ما ترك لله شيئا وأعظم من ذلك كله قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا ما ترك لله شيئا ما ترك لله شيئا هو الشرك والكفر بعينه ومن الغلو زعم بعضهم أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم وينسبون حديثا موضوعا إلى مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعان رحمه الله وألف شيخنا الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي رحمه, رحمه الله وهو من العلماء الذين لا يعرفهم كثير من الناس هو مع شيخنا الشيخ محمد الأمين وقد درست عليه أشياء ألف كتابا بعنوان تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنفي عبد الرزاق رد الحديث سندا ومتنا فبالنسبة للسند بين أن رواته جلهم والضعون وكذابون وبالنسبة للمتن بين ما دل عليه القرآن والسنة أن المخلوقات خلقها الله بقوله كن فكانت وأن آبني آدم خلق من تراب ثم خلق من نطفة ولم يكذب هذا إلا من يكذب القرآن والسنة وهناك أقوال كثيرة في الغلو مثل قولهم لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك لولاك ما خلقت الشمس ولا قمر ومثل زعمهم أنه يعني يعلم الغيب المطلق هذا كله من الغلو ومن الإفراط وزعم بعضهم إضفاء إعطاء الألوهية الآن تسمع بعض الحجاج عندما يأتي ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالسلام المشروع وإنما يقول مدد يا رسول الله أعطني يا رسول الله أغثني يا رسول الله أغثني يا رسول الله فلانا ما تستطيع المجيء مشغولا مع أولادها في في الدروس وهي تسلم عليك وتقول لك اغفر لها وأعمل لها كيت وكيت هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الإطراء والغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على ذلك فمن دونه من بابي أولى فما بالكم بمن يعتقد أن جميع من يسمونهم بالأولياء يقدرون على أمور مما لا يقدر عليه إلا الله أحدهم يقول إن شيخ فلان وفلان ينصب خيمته على متن جهنم فيخرجوا أتباع هذا كفر بالله عز وجل آخرون يقولون إنه يتصرف مع الله في الكون وأنه يعلم ما كان وما يكون تعالى الله عما يقولون علوبا كبيرا وآخرون يقولون إنه يقدر على خلق الأجنة في بطون الأمهات وهذا موجود في كتب غولة المتصوفة أنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات الولي يخلق الأجنة في بطون الأمهات وآخر منهم يقول قد خصني من المعاصرين هذا قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسوي فيه تعالى الله من الذي يقول للشيء كن فيكون الله وحده ومن زعم أن أحدا يقول للشيء كن فيكون فلا شك في كفره ومروقه من دين الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الغلو والجفاء وأهل الإفراط والتفريط فيقولون إنه عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويجب علينا اتباعه بل لا لا تصح دعوى محبة الله حتى نتبعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا تتردد أسئلة من كثير من الناس دعوة ما يسمى بدعوة أن هو المقطع الذي قلت لكم المتداول الذي يزعم أن هناك طائفة اسمها الوهابية تكره النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه دعوة معروفة قيلت ليس في عهد من عهد الشيخ محمد عبد الوهاب بل قيلت من عهد النبوة لكل من لم يقع في الشرك فهذا غلو منهم وليس عند ابن عبد الوهاب رحمه الله شيء جديد غير أنه دعا إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ولذلك لا نصغي ولا نعول على مثل هذه الدعاوة من بينها المقطع الذي ذكرت لكم قبل قليل فيجب علينا أن نكون منصفين طيب هناك أناس عندما يتحدثون بل نسمع في التشهد بعض الناس يقولون اللهم صل وس... على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم هل هذا يجوز؟ لا يجوز هل هذا زيادة في الصلاة؟ هل يتعارض مع كونه سيدنا؟ نعم لا هو سيدنا صلوات الله وسلامه عليه وسيد الأولين والآخرين لكن العبادات توقيفية لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص أسألكون سؤال لو أن مؤذنا الآن جاء في الأذان وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هل يجوز ذلك؟ الجواب لا لا يجوز أليس هو سيدنا بلى هو سيدنا صلوات الله عليه لكن هذه زيادة في الدين وبدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد الزيادة يعني تجد الآن كثير من الناس عندما يتكلم قال سيدنا أبو بكر قال سيدنا عمر قال سيدنا عثمان قال سيدنا عمر قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي هم سادتنا لا شك لكن الغلو هذا غلو وزيادة في دين الله انظر الى الاف الاحاديث رواها الصحابة ما قالوا قال سيدنا رسول الله عن نافع عن مالك عن, عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا ننبه على مسألة متعلقة بهذا منكره السنة أو بعض دعات الوحي أو الدعاء أنه ينزل علم الوحي على أوليائهم وعلى شهداتهم الطغاة المجرمين يقول إن أنتم تعملون بالحديث ونحن يا نأخذ الوحي مباشرة عن الله تعالى تبارك الله عما يقولون لهم كبيرة فيقولون حدثت أنت أخذتم دينكم ميتا عن ميت وأخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت لا حول ولا قوة إلا بالله عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله هذا ميت عميت عن فلان عن فلان عن فلان عن شيخ الطريقة فلان هذا هو عن, عن تعال الله تعالى الله عما يقولون كبيرا. من ادعى أن واحيا ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب وأعظم أعظم على الله الفرية رؤيا بلال وأم أيمن يبكيان يوما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لهما لما تبكيان أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى قال بلى ولكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء ولكننا نبكي إيش؟ انقطاع الوحي من السماء لأن الوحي كان هو الذي يحل المشاكل فإذا انقطع الوحي من السماء انتهى كل شيء والوحي لن ينزل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى هذه مسائل أحببت أن ننبه عليها وهناك مسائل تفاتتنا بالأمس تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله لعلن ننبه عليها في درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى خلاصة معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن نعبد الله إلا وفق ما شرع صلى الله عليه وسلم فيما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاتباع وهذا هو طريق النجاة طريق السنة، فعليكم بالسنة، فإنه طريق الجنة، وإياكم والبدع، فإنه شر الأمور، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسن والصحت العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه